براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيعوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم ويروا معجز الله وأنت الله مخزي الكافرين وأبان من الله ورسوله إلى الناس يوم العج الأكبر أن الله بديء من المشركين ورسوله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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعذوا لهم كل مرصد فإن تاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتُم؟ إلا الذين عاهدتُم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له. إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يغضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيدِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِي وَطَأَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوْلَ مَرَّةً لا تخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويصركم عليهم ويشفس ذر قوم مؤمنين. ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حاسبتم ان تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله غبير بما تعملون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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يغش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعوام درجة عند الله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 وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تعضونها احب إليكم ومساكن تعضونها احب اليكم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 لقد نصركم الله في مواطن كثيروه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله شكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْهِ إِنَّ شَأْنَكُمْ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُونِ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ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 119. هريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يقرون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أرباط عرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّكِينَ إنما النسيء جيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أرم الله فيحلوا ما أرم الله دين لهم سوء أأمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا خيل لكم في سبيل الله فتقلتم الى الامر او ظنيتم الدنيا من الاخره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 إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار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 فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 ولو أراد الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لَهُ خَرَجُوا فِي كُمْ مَا ذَكُوْكُمْ إلَّا خَبَالَهُ وَلَأَوْضَعُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِي كُمْ سَمْعُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِغَوَالِمِ لقد تَاوُلُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّ لَوْلَاكَ الْأُمُورُ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إعدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا ماكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم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 دُنْيَا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ يَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هم يَسْخَطُونَ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 إن نعف عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنتيهم إن المنافقين هم الفاتقون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 اَذْ تَمْتَعْتُمْ بِغَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِغَلَاقِهِمْ وَقُطِمْتُمْ كَمَا لَذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظمهم ولكن كانوا أنفسهم يظمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 وَعَذَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْلٍ ورضوان من الله أكبر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 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكرمون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الليوم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 لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرروا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين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 إنما يريد الله أن يعذبهن بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقاد الذين كذبوا الله ورسوله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 ما على المحسنين من سبيل والله وفور رعيم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 قُل لا تَتَأَخَّرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَد نَّبَّأَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَادِيبِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَدٌّ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَذَاقًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 إن الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليعلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَفَادُهُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا غريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلم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 ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض محيي ومميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد الله على النبي والمهاذرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الرسعة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين غلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ومؤ ولا نصب ولا مقصت في سبيل الله ولا يطعون موت أي يغيض الكفار ولا يطعون موت أي يغيض الكفار ولا نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ي يَقُولُونَ نَفَقَتَهُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَدْخُلَهُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافة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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غضه واعلموا ان الله مع المتقين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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَذِيَارَةٌ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُتِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ توكل وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ